يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسدته في حكمة وعنات وضربته مثلا لكل مكافر وضربتكم مثلا لكل مكذبن لا يستوي حمار بغير حماة أشرقت نفسي يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي وهامت في السعادة ذاتي في قلبي من اناظر ولا انت في قلبي من اناظر وخواطري